صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لا تناخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين امين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فيعلم ذلك فتح قريب فاعلم ما لم تعلموا فاعلم ما لم